يَسْأَلُونَ عَيَانَ يَوْمِ الْدِينِ يَوْمَهُمْ عَلَى النَّارِ يُبْسَلُونَ ذُوَقُ وَفْتَنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْعِدُونَ إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي جَنَّاتِ وَعْيُونٍ أَخْذِينَ مَا أَتَاهُمْ رَضُّوْمٌ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْتَنِينَ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ الْلَّيْلِ في الأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما تعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون قال أساك حديث بيت إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجر سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروا بظلام عليم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 فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو منيم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم ريح العقيم ما تذر من شيء ناتت عليه إلا جعلته كرميم وفي تمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين سعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم يعذرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بعيد وإنا نموسعون والسماء بنيناها بعيد وإنا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نَعْمَ الْمَآبُ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَإِنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ فَلْيُؤْمِنُوا بِكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا تَكُونُوا كَالسَّاهِرِينَ كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رسول إِلَّا قَالُوا إِلَّا قَالُوا ساحر أو مجنون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 إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ فَمَنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمٍ